أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكون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 ابيكرا عربا اثرابا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بِسْمِ مَنْ وَحْمِيم وَظِلٍّ يَحْمُوم لَا بَارِدٍ كَرِيم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ الاولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر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 تُمْ تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Have you seen the water that you drink? Have you made it from the dead, or are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 لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون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 And if it was from the right side of the world, then peace be upon you from the